بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات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 اسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اذ راى انا من فضل لاهلهم كسو انني انا اسكن لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد علم من نار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إن إنك بالوادي المقدس طواه وَأَنَا أَخْتَرَثُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقْضِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 قال هي عصاي أتواتكأ عليها وأهش بها على غلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 قال رب صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي به اذري واشركه في أمري كي نسفحك كثيرا ونبكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أم كما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فالينقه اليم بالساحل يأخذه عدوه اللي وعدوه له، وأنقيت عليك محبة من مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك لِكَيْ لَا تَرَى وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَنَكَفْتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يا مُوسَى وَالصَّلَاةُ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه ضرى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا أو أي يقع قال لا تخاف إنني معكما أستع و أرى فأتياه فقولا إن وصل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع المدى إنا قد أنحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أضع كل شيء خلقه ثم هداه. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى.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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَا هُؤُلَاءِ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبُوا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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى في العون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى رَيْهِمَ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربهم عونا وموسى قال آمنتم له قبل أن آتى بِرُكْمٍ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّفْرَ فَلَوْ غَطَّى عَلَيْكُمُ الْأَيْدِي وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ, وأرجلك من خِلَافِهِ وَلَأُصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذْعِ نَخْلٍ فَلَنْ تَعْلَمُوا وَلَنْ تَعْلَمُوا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَاءَ قَالُوا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما رَمْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرًا وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا منه قد عمل الصالحات فأولائك لم تد رجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخلدين فيها وذلك جزاء ما تزكا.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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطغر الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من يوم طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبين وَمَن يَحِلّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي وإن لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ مَا وَمَا أَعْجَلَكَ عُقُوبَتِي يَا مُوسَىٰ وَلَهُمْ أُولَٰئِكَ قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسري قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العند أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أغزا زينت زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بنيني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خضبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضبت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي وَلَئِنْ أَذَقْنَاكَ مِنْ عَذَابٍ لَطَغَيْتَ فَأَنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ الْقَدِيمِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَا وَالْأَرْضُ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ نَارًا ثُمَّ لَنَا سَفًا إِنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ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 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبط وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ من زرقا يتخافتون بينهم إن نبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا نبثتم إلا يوما ويسألونك عن الج ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجه ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات <سؤال> للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجود للحين القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا يخاف ظلما ولا هما وكذلك أنزلناه القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي يقضى إليك وحي وقرء وَلَقَدْ عَهْدِنَا إِلَى آدَمَ مِنْ رَبِلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَسْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا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 وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبعه دعيا فلا يضل ولا يشقى ومن يا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ولك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهذي لهم كما أهلكنا غبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدّ عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبراه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتنا في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى